نبرا تشاريس طرت لمداد حبري والقلم نبرا تشاريس طرت لمداد حبري والقلم نبرا تشاريس طرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلبا نوا ليس الشبن هيا قصائد سائلي قلبا نوا ليس الشبن او ما رايتم دره عين المهافي ها علم او ما رايتم دره عين المها فيها علم قمرا اراها انها بدر اذا ما البدر كم عاشق في دربها يهوى الصبابه والالم كم عاشق في دربها يهوى الصبابه والالم فتخالهم اسدا الى صرخت بهم خطب الالم فتخالهم اسدا الى صرخت بهم خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من اجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيده مقصده هل وعيت من ارجو سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤال العلم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤال العلم ترك الغنا ولا نفسه اغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولا نفسه من البحر الخضم من اجل عشق عقيده وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيده وبنصف ثوب قد ختم او ما رايت خالدا دلت لصارمه العجن او طارقا يا سائل عن سعد حاطم الصنم الطارقا يا سائلي عن سجع حاطم الصلم قل لربك يا اخي ممن قريش تنتقم قل لربك يا اخي ممن قريش تنتقم هذه سميه مزقت وبحربه الباغي ادم هذه سميه مزقت وبحربه الباغي ادم غزات بخير عمنا الذي قد ها سأصلتني ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم ما اعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاح هذا قبل المن عرفت هرمضاء الحرم يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالسوط يذرب بالقفى والصخر يا صحبي صمم بالسوط يذرب بالقفى والصخر يا صحبي صمم صدر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيعة هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله آه <تصفيق> الله أمة ضحكت لغفلتها أمم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صالها أحفادها كلا ولم يرعوا بمن ما صالها أحفادها كلا ولم يرعوا بمن تركوا النزال لأنهم لم يألفوا عشق القمم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم ملك الطغاة عريناها اذغاب حيدرها الاشن يا أمتي ذهب الذين بعشقهم ساد الامم يا امتي ذهب الذين بعشقهم ساد الامم عاشق العقيده ارخص روحا ونفسا لم تظلم عاشق العقيده ارخص روحا ونفسا لم يا أمتي فاترقب في فجاء جديد لك الظلم ما ترى تشعري